فأيضاً ذكر الإمام الطحاوي في أواخر كتابه شيئا من ذلك وهكذا أيضاً غيرهم من أهل العلم وتأسهم بهؤلاء ختم هذا الكتاب بهذا الباب المهم فيما يتعلق بالأهداب مكارم الأخلاق وما الذي ينبغي الإنسان أن يلازمه نعم وعن يونس ابن عبد الأعلى قال قال للشافعي يعلم أنه ليس إلى السلامة من الناس سبيل فانظر ما فيه مصلحتك فالزمه يقول ليس إلى السلامة من الناس سبيل يعني لا يمكن أبدا أن ترضي الناس أو أن تسلم شرهم فقد قيل لبعض الأئمة كيف أسلم من الناس فقال أحسن إليهم واصبر على إساءتهم ولا تقابلها بالإساءة فعسى أن تسلم تصبر على أبيتهم وإساءتهم وتقوم بالإحسان إليهم فعسى أن تسلم أي أنك قد تسلم وقد لا تسلم والإمام الشافعي يقول إن رضاء الناس غير مأمور ولا مقدور ولا مأثور أي أن الشرع ما أمرنا بإرضاء الناس وهذا أيضا غير مأثور عن سلف ولا مقدور عليه فإرضاءهم غاية لا كدرة ولكن إذا كان ليس إلى السلامة من الناس سبيل انظر من الذي يلزمه بينك وبين الناس وإلزمه واستقم عليه وعن يونس بن عبد الله قال سمعت الشافعي يقول سياسة الناس أشد من سياسة الدواب يقول هنا أن سياسة الناس أعظم من سياسة الدواب الغنم والخيل وسائل الحيوانات فسياسة الناس أعظم وأشد فإنهم أشد نفرة وتحايلا وضررا وأذى فإحتاجون إلى صبر عظيم وسياسة عظيمة يتقي الإنسان شرهم نعم وعن الربي عبد سليمان المرادي قال سمعت الشافعي يقول المراء في الدين يقص القلب ويورث الضغائن نعم هذا قد مر وأنه من الآداء ومكارم الأخلاق أن ألا تدخل في مجادلات ومخاصمات مع الناس في أمور الدين فإن هذا يقص القلب ويورث العداء والبغضاء وعن الربيع بن سليمان أن الشافعي قال والله الذي لا إله إلا هو لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص من مروءة ما شربته ولو كنت اليوم ممن يقول الشعراء لا رهتة يطل نعم الحفاظ على المروءة من الأمور مهمة ولذلك العلماء يقولون في تعريف العدل قال هو المسلم العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المرؤة الأشياء التي يحتشم منها والأشياء التي يراها الناس من الأمور المعيبة في حق الشخص وهذا يختلف خلاف العالم والحاكم صاحب الوجاهة والكلمة والمكانة فإنه يختلف عن غيره من الناس وينبغي الإنسان أن يحافظ على مرؤته لا سيما العلماء وطلاب العلم والدعاء إلى الله ويصون العلم بالأهداب مكارم الأخلاق والبعد عما يقدح فيهم والبعد عن المطامع الدنيوية وما أحسن تلك الأبياد التي قالها ذلك الشاعر ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعبما ولكن أهانوه فهانوا وذنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما ومن أوائلها يقولون لي فيك انقباض وإنما أن يقولون لي لماذا أنت منقبض لماذا ما تفعل ما يفعل غيرك من الناس تطلب ما يطلب غيرك من الناس تسارع إلى ما يسارع إليه غيرك من الناس ولماذا ما تنبسط مع الناس مع كل أحد قال يقولون لي فيك انقباض وإنما أرأه رجلا عن موقف الذل أحجما أرى الناس من داناهم وهان عندهم ومن أكرمته عزة النفس أكرما وما كل برق لا حلي يستفزني ولا طمع صيرته لي سلما يقولون هذا منهل قلت قد أرى ولكن نفس الحر تحتمل الضمى ولو أن أهل العلم صانوه أي صان العلم صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمى ولكن أهانوه فهانوا وذنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما فالإمام الشافعي رحمه الله يقول لو أعلم أن شرب الماء البارد يقدح في مرؤتي لترفته حافظ على مكانتي مرؤتي حافظ على نفسي بترك بعض الأشياء ولو كانت مباحة لأن طالب العلم ينبغي أن يحافظ على مكانته ورتبته وما يحمله من العلم والخير نعم وعن المزني أن الشافعي أملى عليه وأكثر من الإقوان ما استطعت إنهم بطون إذ استنجدتهم وظهوروا إذا, إذا استنجدتهم وظهوروا وليس كثيراً ألف خل لعاقل وإن عدواً واحداً لكثير نعم الشابع هنا يحث على الاستكثار من الإخوان في الله لماذا؟ قال فإنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور يكون لك في السراء والضراء قال وليس كثيراً ألف خل لعاقل لا تستكثر الإخوان الكثير وإن عدوا واحدا لكثير كيف إذا كان عندك أعداء كثر نعم وعن المزني قال سمعت الشافعي يقول الشفاعات الزكاة المرؤات الشفاعات التوسط في الخير الشفاع الحسنة في جلب خير أو دفع ضر لمن كان له جاه ومكانه قال هذه زكاة المرؤات كما أن المال له زكاة فذلك أيضا المرؤة والوجاهة والمكانة في المجتمع زكاتها أن تشفع لغيرك في جلب خير أو دفع ضر نعم وعن الهسن بن عبد العزيز الجروي قال قال الشافعي ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطي وما في قلبي من علم إلا وددت أنه عند كل أحد ولا ينسب إلي وهذا من ثواضعه و. دليل على علمه وعقله وعلى طيب معدنه فإنه يقول ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطأ وكثير منا اليوم إذا نظر غيره أو ناقشه ولو في مسألة علمية عادية يحب أن تكون الغلبة له وأن يكون غيره قد انقطع وسكت وأفحم غيره وما استطاع أن يجيب ولا يتكلم قضلا عن أن يكون بينه وبين غيره حصومة وقال وددت وما في قلبي من علم إلا وددت أن عند كل أحد ولا ينسب إلي يعني أتمنى أن ما عندي من العلم يكون عند الناس ولا ينسب هذا العلم إلي لأن همه هو نشر العلم لا أن يرتفع ويشتهر ويذكر نعم وعن الهسن بن محمد بن الصباح الزعفراني قال سمعت الشافعي وهو يخلف ويقول ما ناظرت أحدا قط إلا على النصيحة يعني أني أناظره بقصد الوصول إلى الحق وبيان الحق التحذير من البعض لا من الأجل الغلبة بحبوب النفس نعم قال الإمام أبي حاتم حاتم ابن حبان رحمه الله ثلاث كلمات ما تكلم بها أحد في الإسلام قبله يعني الشافعي ولا تفوه بها احد بعده الا والماخذ فيها كان عنه اخذاه سمعت ابن سمعت ابن خزيمهذا يقول سمعت المزنيه يقول سمعت الشافعي يقول اذا صح لكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا به ودعوا قولي والثانيه أخبرني محمد بن Ala, Saya mendengar Syaafiyin berkata, "Mana duduk orang yang salah, maka tidak boleh dia salah." Dan ketiga, saya mendengar Musa bin Muhammad al-Dailami dengan alat logik berkata, "Saya mendengar Rabi'a bin Sulaiman berkata, 'Saya mendengar Syaafiyin berkata, dan saya tahu bahawa orang akan وعن الربيع بن سليمان المرادي قال قال لي الشافعي الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان والتذكرة للخواص منهم فرض افترضه الله على عقلاء المؤمنين ولولا ذلك لبطلت السنة وتعطلت الفرائض. يعني يقول الموعظة للعوام عوام الناس لهم الموعظة قال والنصيحة الإخوان وينصح لهم، دلهم على ما فيه الخير، لأن بعض العامة قد تنصحوا وتنقلد عدوان عنده، مع أن في الحديث الدين النصيحة قلنا لمن قال الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم وعامتهم، فينصح لهم، لكن الله يريد نصيحة خاصة وليس نصح عام. قال والتذكرة للصواص تذكرهم وتأخذ بأيديهم خاصة الشخص أقرب الناس إليه وبطانته وحشيته نعم وعن الربي عبد سليمان المرادي قال كتب إلي أبو يعقوب البويطي من الحبس أن اسبر نفسك للغرباء وأحسن خلقك لأهل حلقتك فإني لم أزل أسمع الشافعي يخثر أن يتمثل بهذا البيت تهين لهم نفسي لكي يكرمونها ولن تكرم النفس التي لا تهينها أمو هذه وصية عظيمة تقول أصبر نفسك الغرباء من طلاب العلم الذين يأتون من بعيد وأحسن خلقك لأهل حلقتك أي لطلابك ومن معك فرغبهم في العلم تصبر عليهم قال فإني لم أزل أسمع الشافعي يقول وذكر هذا البيت نعم وعن الربيع بن سليمان قال قال لي الشافعي لو قدرت أن أطعمك العلم لأطعمتك وهذا مكان الأخلاق هذا الإمام وحرصه على هذا الطالب وكان الربيع بن سليمان يخدم الإمام الشافعي وينفعه كثيرا فالإمام الشافعي كان يقدر له هذا وقال لو أستطيع أن أطعمك العلم أن لو كان العلم طعاماً لا أطعمتك هذا العلم ولا شك أن الطالب الذكي الموفق مع معلمه هو الذي يحسن إلي بالقول وبالفعل وينتهز أوقات الرضا والفرح والسعور والأوقات المناسبة للكلام معه أو طرح السؤال له لا في كل وقت يكون هجوما من عباس رضي الله عنهما بقي سنة وهو ينتظر فرصة ليسأل عمر رضي الله عنهما عن المرأة عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم بقي عاما كاملا وهو يبحث عن فرصة ليسأله فلذلك أحيانا قد تجد العائلة مشغولا بشيء أو مشوش الذهن أو تجد حزينا أو متكدرا أو في مشكلة أو انشغل بشيء مهم ينشغل به هذا ليس وقت للأخذ والرد والسؤال فإنك ربما أفجرته ربما تخلص وجاء بجواب يجوز أو لا يجوز ربما قال الله أعلم ولو تأمل فيها وجد جوابا ولكن الشخص استطيع أن يستخرج من العلم والخير باستغلاله للفرصة ومكارم أخلاقه حسن معاملته بحيث أنه يخص بما, لا بما لم يخص به غيره وهناك من طلبة العلم من ربما يقص القلب ويغجر شيخه ويدخل عليه الهم والغم وربما سأل الأسئلة التي فيها من التعنب والتنطع والتكلف مما لا خير فيه ولا بركة فيه ولا شك أن كثرت السؤال بتعمق مذموم ولكن يسأل إنسان عما عم يحتاج إليه عما عم يشكل عليه ويختار الوقت المناسب لسؤاله فإذا رأى من معلمه شيخه من شراح صدر وطيب نفس ورغبة في أي جواب سأل وإن رآه يحتج أو رآه على هم أو غم أو قلق أو مرض أو ضجر أو شيء يمسك حتى تأتي الفرصة المناسبة لذلك وعلى كل حال التوفيق بيد الله عز وجل وحده لا شريك له نعم عن يونس بن عبدالعلى يقول سمعت الشافعية يقول عاتب رجاء بن حيوة الزهري في الإنفاق والدين، والدين, ف... والدين، في الإنفاق والدين، فقال لا تأمن من أن يمسك عنك هؤلاء القوم فتكون قد حملت على أمانتك فوعده أن يقصر،, أن يقصر فوعده أن يقصر. يعني هنا رجاء بن نحيوة كما نقل الشافعي عاتب الزهري مام المعروف محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري. الذي قال عنه الحافظ متفق على جلالته وكان رجلا كريما يقترض أموالا ويطعم الناس من طلاب العلم وغيرهم ربما صب لهم العسل وأطعمهم اللحم وربما اقترض أموالا من الناس ليعطيهم فعاتبه رجاء بن حيوة رحمه الله وقال ما تأمن هؤلاء الذين يقرضونك أن يمسكوا عنك وربما حبستك بسبب الديون التي تكون عليك فأقصر فوعده أن يقصر نعم فمر به رجاء ابن حيوة يوما وقد وضع الطعام ونصب موائد العسل عسلي فقال له رجاء هذا الذي اترقنا عليه فقال له الزهري فقال انزل فإن السفية لا تؤدبه التجارب يعني لما اتفق على أن يقصر ثم بعد أيام مر عليه رجاء بن حي ووجده على عادته في إطعام الناس والاقتراض لهم فقال هل هذا هو الذي افترقنا عليه يعني ألا نتفق على أن تفعل فقال له يا هذا انزل كل فإن الكريم لا تؤدبه التجارب يعني إنسان الذي الكرم سيئ له وطبيعة ما تؤدبه التجارب حتى لو سجن حتى لو أمسك عنه فالكرم يجري في عروقه ودمه فقال له الزهري إنزل فإن السخية لا تؤدبه التجارب وعنه سن بن علي الكرابيس قال سمعت الشافعي يقول السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد ألا يلحقهما بدعة يعني أن العيوب التي فيك ما لم يكن فيك بدعة فإن كرمك وسخاءك يغطيها. فإن كرمك وسخاءك يغطيها وقد حفظ عن شافعي أنه قال تغطى بالسخاء فكل عيب كما قيل يغطيه السخاء فالكرم والسخاء والجود يغطي العيوب ولذلك قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فربما استعبد الإنسان إحسانه وأحسن إلى من شئت تكون أميرة واحتاج إلى من شئت تكون أسيرة فأنت أحسن إلى من شئت تكون أميرا له واحتج إلى من شئت تكون أسيره واستغني عن من شئت تكون نظيره فالمهم أن الكرم والسخاء والجود هذا كما هو معلوم من مكارم الأخلاق والله عز وجل هو أكرم الأكرمين وموصوف بالجود والكرم وهكذا الأنبياء وأتباع الأنبياء الجود والكرم والسخاء فثم إن الكرم والسخاء يغطي العيوب فإن عين الرضا كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخاء تبدل مساوياء فإذا أكرمت غيرك وأحسنت إليه وعمي عن عيوبك نعم. وعن يوسف بن أمد قال سمعت الشافعي يقول التصاون في النزهة سخف سخف سخف أن التصاون في النزهة سخف يعني معنى هذا أنك إذا خرجت من النزهة والفرجة وتمشي كما يقال ينظر في الوديان في الجبال في الأشجار في الأنهار في المناظر وغيرها يذهب لسباحة مثلاً ونحو ذلك نزه مع بعض إخواني التصاون يعني تكون مثل ما تكون في الدرس والمسجد وعلى الوقار والسكينة والهيبة هذا يختلف الشافعي يقول كونك في النزهة مثلما تكون في المسجد هذا من السخف هذا من السخف ولكن الإنسان في النزهة يباصط إخوانه ويتوسع في الكلام في الدعابة المزاح وغير ذلك ولا يكون كما يكون في المسجد فقال التصاون يعني كونك تصون نفسك وتحتشم وما تتكلم ما تمزح ما تفعل شيئا كما قد يلاعب الإنسان بعض إخوانه ومازح بعض إخوانه قد يدخلون في الماء هذا يغطس وهذا وهذا يغطس وهذا قد يتسابقان قد يحصل شيء من الكلام شيء من المزاح في حدود المباح وليس مع كل أحد بعض الناس قد يجفرع إذا دخل الإنسان معه وتوسع اجترى عليه فعلى كل حال حال النزهة والخروج ليس كما تكون في المسجد من حيث الاحتشام والوقار وغير ذلك، بل ربما يعني الذي ما يعرف مثل هذه الأشياء لو رأى طالب علم أو عالما في ينزهه ويصبح ويلعب بالماء وهو يعني يجري وهو يقول إيش هذا؟ هو لا طلب علم هذا عالم كيف هذا؟ مع أن لكل مقام مقال وتريد أن تكون في النزهة والفسحة من تكون في المسجد تحدث أو تألم أو تخطب الأمر يختلف هذا أمر مهم نعم ما أن يستخف يعني من السخافة ليس من الـ الـ الأمور التي ينبغي أن يحتشف الإنسان فيها قال فلان سخيف أن يعمل الأشياء التي لا تليق فكما أنه لا يليق عدم التصاوم في المسجد فلا يليق أن تتصاوم في النزاة تحتشن في الكلام في الأقوال في الأعمال لا نزاة تحتاج إلى شيء من التوسع المباح نعم وعن الربي عمد سليمان قال قال الشابعي الشعر كلام حسنه كحسن, حسنه. حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام غير أنه كلام باق سائر فذلك فضه على الكلام يقول إمام الشافعي الشعر كلام حسن وحسن وقبيح وقبيح إلا أن الفرق بينه وبين الكلام الآخر أنه يحفظ ويبقى لعذوبته وجماله وحشن ألفاظه نعم. فمن كان من الشعراء لا يعرف بنفس المسلمين وآذاهم والإكثار من ذلك ولا بأن يمدح فيُكْثَرُ الكذب لم ترد شهادته ومن أكثر الوقيعة في الناس على الغضب أو الخرمان حتى يكون ذلك ظاهرا كثيرا مستعلنا وإذا رضي مدح الناس بما ليس فيهم حتى يكون ذلك كثيرا ظاهرا مستعلنا كذبا محضا ردت شهادته بالوجهين وبأحدهما لو انفرد به ما الشعر بعد أن ذكر الشعر وما فيه <تصفيق> قال إذا كان الشاعر سيستعمل شعره فيبالغ في المدح ويمدح من لا يستحق أو يغلو في مدحه أو يذم خصومه ويقضح ويكلب ويطعن فقال هذا فاسق فرد شهادته ما أكثر مثل هؤلاء من يسمى بشعراء الدعوة سيده يغلو في المدح يغلو في القذف ربما رفع شيخه فوق قائمة الإسلام وربما ضم ذم خصومه وكذب عليهم وافترى وجاء بالقصائد القبيحة البذيئة وجاء بالكلام الساقط فمثل هؤلاء الشافعي يقول هؤلاء لا تقبل شهادتهم إذا اجتمع فيهم الأمران أو واحد منهما أو واحد منهم فمن اجتمع فيه الأمران فقد اجتمع فيه شر كثير نعم وان الربيع بن سليمان المرادي قال دخلت على الشافعي وهو مريض فسالني عن اصحابنا فقلت انهم يتكلمون فقال لي الشافعي ما نظرت احد القط على الغلبه وبودي ان جميع الخلق يتعلموا هذا الكتاب يعني كتابه على الا ينسب الي منه شيء قال هذا الكلام يوم الاحد ومات هو يوم الخميس وأنصرفنا من جنازته ليلة الجمعة ورأينا هلال الشعبان سنة أربعين ومئتين. الحرملة قال سمعت الشافعي أو قال لي اذهب إلى إدريس بن يحيى العابد وقل له يدعوا الله لي. وهذا فيه دليل على جواز طلب الدعاء من الغير. هذا الإمام الشافعي على جلالته يقول لحرملة اذهب إلى إدريس بن يحيى. العابد وقل له يدعو الله لي فكون الإنسان يطلب الدعاء من غيره ممن يتوسن فيه الخير والصلاح أمر جائز هناك من أهل العلم يقول هذا من المسألة المذنومة ولكن قد دلت أثار وأحاديث على جواز ذلك ومشروعيته فهذا الإمام الشافعي رحمه الله بمرضه وكان الأثر هنا مطلقا قال لحرملة اذهب إلى فلان ريس بن يحيى العابد وقل له يدعو الله لي نعم قرأ التنبيه اللي بالحاشية تنبيه تعمدت ختم المنقول عن الإمام الشافعي رحمه الله بهذا النقل لثلاثة أضراب يعني أني تعمدت أن أجعل آخر الكتاب هذا الأثر أن الشافعي طلب الدعاء من غيره من العباد ممن هم دونه في العلم والمكان لثلاثة أغراض الأول الأول بيان مذهب الإمام الشافعي في جواز طلب الدعاء من الغير وأنه لا يدخل في المسألة المذمومة وهذا هو الراجح المسألة فيها خلاف الثاني أن ندعو للإمام الشافعي وسائر علمائنا فهو من حقهم علينا الثالث ليدعو لي من اطلع على رسالتي ليدعو لي من من الطلع على رسالته بالعلم النافع والعمل الصالح وحسن الخاتمة وليتذكر أن الملك يقول آمين ولقب مثل والله المستعان بهذا نكون قد انتهينا من الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ونسأل الله عز وجل يجعل أقوالنا وأحمالنا وأحوالنا خالصة لوجه الكريم وينفعنا ينفعنا بما علمنا وأن ما ينفعنا ويزيدنا يزيدنا علما فنقرأ الآن تتم المذكورة لهذا الكتاب نلتم حفظكم الله باب في مقولات المشروع رحمه الله أو تتعلق به Minha ما لم أقف لها على إسناد أصنا ومنها ما سننها ضعفتن أو أو واهيه فمن ما لم أقف له على إسناد وهي كثيره الأول نادر القدريه بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا الثاني آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عن هذه المقالات مشهوره في الكتب لكن لم أقف لها على اسناد نعم ومما لم يصح اسناده وهي اكثر مما لم أقف على اسناده الاول جلسة صوفية عشر سنين ولم استفد منهم الا فائدتين الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغِلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ يعني مع أن الخلام هذا حق الوقت السيف صحيح وَنَفْسُكَ إِنْ لَمْ تَشْغَلَهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ صحيح لكن الشأن هل قال هذا الإمام الشافعي أو غيره هنا نعم الثاني قول أبي ثور لولا الشافعي للقيت الله ونظال نعم <تصفيق> الثالث كنت باليمن فقرات مكتوبا على باب صنع أو عدن يحفظ لسانك أيها الإنسان لا يدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان هذه أبيات مشهورة وطيبة ونافعة لكن لم تصح نسبتها الإمام الشافعي فيمكن أن تقال ويحتج بها لأنها حق وكلام قطيلي لكن الذي قاله الله أعلم هو منسوب للشافعي لكن لا يصح الرابع من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه وهذا كلام مشهور منسوب للشافعي ولا يصح عنه ولكنه كلام حق وصواب نعم الخامس جزء فيه اعتقال الشافعي ليه لا يصح الثالث رسالة في السنة منصوبة للإمام الشافعي أيه لا تصح فيها كلام كثير باب المعتقد لو جمع لكان بقدر هذه الرسالة وأكبر لو صحها نعم السابع وصية الإمام الشافعي وفيها فقرات كثيرة من أبواب الاعتقاد ولكن من ذلك لم يصح الثامن قول الإمام أحمد يمنع الشافعي Kanafiq kubla'l'ala ahlini khta, fathahu fhta fathahu Allah bishaf'iyin. Atasia Paulus Abi Saur, kuntuana wa ishakumul rahuye, wahussein al Tarabisi, pada kara jama'a'atana Irakiyin, ma terkna bidatana khta, rai'na shaf'iyin. Naf, apa? Al-Ashiq Qaula bimubaid al Qasim ibn al ما رأيت رجلا قد أعقل ولا أورع ولا أقصه ولا أنبل رأيا من الشافعي رضي الله عنه ورضاه. أم هذه الصفات كانت موجودة في الإمام الشافعي لكن لا يصح هذا عن أبي عبيد القاسم بن سلام نعم. قلتُ محبذكم الله بابٌ بابٌ في تراجم في ترجمي في ترجمة في مختصرة. Tarajima mukhtasaratun li ba'd kibari ulama syafii min talamizil Imam asy-Syafi'i rahimahullah wa talamizit talamizi wa immati madhhabihi as-sayirin ala aqidatis salafis salihil munasirin laha wa sa'ahrisu ala naqli syai'in min tarajumihim min kutubi ulama asy-Syafi'iyah al-awwal al Kabir Abu Bakr ibn Abdullah ibn Zubair al-Qurasyi umaymi rahimahullah المتوفى سنة تسع عشرة ومئتين من الهجرة النبوية هذا من كلامي نعم. له كتاب في العقيدة بعنوان السنة نصر فيه عقيدة أهل سنة والجماعة في باب الصفات والرؤية والقدر والقرآن والإيمان والصحابة وغير ذلك وهذه الرسالة جعلها الإمام الخميدي في آخر كتابه الكبير المشهور المسند Wukad istaharat antara ulamai kudiman w haditha asani Imam Jalil Abu Yaqub Yusuf bin Yahya al Qurashi al Buyti, agam salamid Syafi'i, w khaliyathu fi halqatih, tufia masjidun fi Baghdad, muttonyan anil qauli bi halq al Quran, sanata sanata waqid w tlahsina Kala Rabbi Ibn Sulayman, Kan al-buayti abad-an yukhariku syafatayhi bidhikri Allah. Wa ma abasartu ahadan anza' bihujjatin min kitab Allah min al-buayti. Wa laqad ruaytuhu ala maghl si'unukhi ghillun wa fiyyirijlayhi qaydun. Wa bainahu wa bainal ghillil silsilatun fiha labinatun. Waznuha arba'una rikla'ah. وهو يقول إنما خلق الله الخلق بكون فإذا كانت مخلوقا فكأن مخلوقا نقا بمخلوق ولا إن ولا إن ولا إن أدخلت عليه الأصلقنه يعني الواثق أو لا موتنا في حديد هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات بهذا الشأن Qawmun pi hadidihim Aywa hum sahajitun ala arqidatihim Al-Thalith, Al-Imam Abu Thawr Ibrahim Nuhalib Al-Kalbi Al-Baghdadi Al-Mutawfa Sana'at Arba'een wa miatayin lahijeratin nabawiyya Qala Al-Imam Ahmad A'arifumu bi sunnati monzuh khamsina sanah Wahwa'inni fi Sufyan al-Thawri Rasul al-Ahmadu al-Mas'alatin faqala lisa'in sal'afakallahu ghairana sal'il fukaha sal'aba sawr. Ar-Rabi' al-Imam Abu Ibrahim Ismail ibn Yahya al-Muzanil misuri. Nasiru madhabi syafi'i. Wa badru' sama'ihi al-Mutawfa sanata ar-ba' wa siftin wa miatain minal hijratin nabawiyyah. Sohibul kitab al-azim, syarh al-sunnah. Al-ladhi nasara fihi aqidat al-salafi, nasran muazzara. Al-Khamis, al-imamul kabir, muhadif, Uthman bin Sa'id al-Darimi. Tufya ma'ayna sanata wahid wa sab'ina wa miatayn ila sanata samanin wa Sohibul kitab al-azim al-raddu ala al-jahmiyah wa al-raddu ala bishrinil mirrisi. Al-salis al-imam al-hafid syaif al-islam Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi al-mutawfah sanata arba' wa tis'ina wa miatayn. Sohibul kitab al-sunnah wa kitab al-ta'azim wa qadar al-salah wa gairihima. Tarjumlahul bin al rahmahullah fi tabaqat al syafi'iyah. بقوله أبو عبد الله الإمام المروزي صاحب التصانيف الجمه أحد من استبحر في علمي التق والحديث وجمع بين فضيلتي الإمامة والديانة وهو صاحب اختيار وربما تذرع متذرع بكثرة اختياراته المخالفة لمذهب الشافعي إلى الإنكار على الجماعة العادين له في أصحابنا وليس الأمر كذلك لانه في هذا بمنزله ابن خزيمه والمزني وبثور قبله وغير وغيرهم ولقد كثرت اختياراتهم المخالفه للمذهب الشافعي ثم لم يخرجهم ذلك عن اي يكونوا في قبيل اصحاب الشافعي معدودين او بوسم الكذا يليه موصوفين وترجمه له الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء Faqal Muhammad al-Nasr ibn al-Khajjaj al-Marwazi Abu Abdullah Al-Imam Shaykhul Islam Abu Abdullah al-Khafid Katab al-Kathir Wabar'a fi ulumi al-Islam Wa kana imaman mujtahidan allama Min a'lami ahli zamanihi Bikhtilafi as-sohabati Wa at-tabi'in Min a'lami ahli zamanihi Bikhtilafi as-sohabati wa at-tabi'in Kalla antara al-ayoonu Mithlah Bakarah Subuh, adrak tu imamin, lam urazat sanga, lam urazat sanga minhuma Abu Hadir Razi dan Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Dan bin Nasr, fakah raihah apsana salat minhuma. Nada belaani an zanbura, pasrah. Fadah ala jebatih, fasilah damu ala wajih, walam وقال محمد بن يعقوب بن المأخرم ما رأيت أحسن صلاة من محمد بن نصر كان الذباب يقوع على أذني فيسيل الدم ولا يذبه عن نفسه ولا قد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيئته للصلاة كان يضع على صدره وينتصب ظهره كان, كأن, كان يضع على صدره يضع على صدره يعني يده كان يضع على صدره فينتصبو كأنه خشبة منثوبة قال وكان من أكسل الناس خلقا يعني جميل وكان من أكسل الناس خلقا كأنما فقية في وجهه حب الرمان حب كأنما فقية في وجهه حب الرمان يعني كأنما فقية في وجه حب الرمان يعني ابيض مشرب حمرا كأنما فقأت حبات الرمان في وجهه الحمر التي كانت في وجهه كأنما فقأ في وجهه حب الرمان كأنما فقأ في وجهه حب الرمان وعلى خديه كالورد ولحيته بيضاء قال الحافظ أبو عبد الله ابن مندح في مسألة الإيمان صرح محمد بن نصر في كتاب الإيمان بأن الإيمان مخلوق، وأن الإقرار والشهادة وقراءة القرآن بلفظه مخلوق. ثم قال: وهجره على ذلك علماء وقته، وخالفه أئمة فراسان والعراق. كنت الخوض في ذلك لا يجوز، وكذلك لا يجوز أن يقال الإيمان والإقرار والقراءة والتلفظ بالقرآن غير مخلوق. ان الله خلق العباده واعمالهم والايمان فقول وعمل والايمان فقول وعمل والقراءه والتلقي من كسب القارئ والمقروء الملقوض هو كلام الله ووحيه وتنزيله وهو غير مخلوق وكذلك كلمه الايمان وهي قول لا اله الا الله محمد رسول الله داخلات في القران وما كان من القرآن فليس بمخلوق والتكلم بها من فعلنا وأفعالنا مخلوق ولو أن كلما ما أفقى إمام في اجتهاده انتبه انتبه لهذا الكلام طالب العلم انتبه لهذه الجملة ويستفيدها ويعتني بها ويقف عندها طويلا قال ولو أنها ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لم نصر ولم نمنده ولا من هو أكبر منهما والله هو هذه الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين فنعوذ بالله من الهوى والقضاضة يعني الغلظة والجفاء نعم Ukala al-Hafidh al-Tha'ir, rahmatullah, di tabrakat Syaf'iyin. Ual Abu Abdillah al-Mundhah di masalah Iman. Srrah Muhammad bin Nasr di kitab Iman, bi an Iman makhluq, wa an Iqrar wa Shahadat, wa Qur'an belukzhihi makhluq. Wahjerahu ala dalik ulama waktuhi, wa khalafuh aimmah firasan wal Irak. Punthu, wahad Fi anna l'abd al-Abdil bil Qur'an makhluh, cerhah bhih al-Bukhari, w'ghiruhu min ala'imti, muhtajina biquolinin Sallallahu alaihi wasallam, zayinul Qur'an b'aswatikum, fal kalamu kalam al-Bari, w'sautu saut al-Qari. W'innama kana Imam Ahmadurrahimahu Allah, yushddu fi haza واتبعه على ذلك جماعه من ائمه الحديث والله اعلم السابع الامام الفقيه ابو العباس بن سوري احمد بن عمر البغدادي الملقب بالبازل اشهب توفيا سنه 630ه ما هو رساله عظيمه في السنه Saqah Al-Alamat Ibn Al-Qayyim Fi Kitabihi Ijitima'i Al-Juyushul Islamiyah Al-Thamin Al-Imam Al-Khafid Al-Thabat Zakariya Ibn Yahya Ibn Abdul Rahman Al-Saji Al-Basri Al-Shafi'i Al-Mutawfaa Sanata 7 Wa Salatimia Taathara Bihil Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari Waakhada Anhu Aqidata Salafi Fi Sifat Al-Tasi' Imam al Muhammad Ibn Ishaq Ibn Fuzaymah Tirmidhul Muzani tufiya sanata 11-13-100. Wasahibul Kitab Al-Azim Al-Tawheed. Al-Ashir Al-Imam Al-Khafidhul Kabir Abu Bakr Al-Ismaili Ahmad Ibrahim Ibn Ismail Al-Faqih Al-Shafi'i. Al-Mutawfa sanata 11 sahibu kitab-i'atikadi a'immat al-Khadis Al-Khadi A'ashar Al-Imam Al-Khafid Abu Al-Khasan Ad-Daru Qutni Ali Ibn Umar Ibn Ahmad Ibn Mahdi Ibn Mas'ud Ad-Daru Qutni al-Baghdadi Al-Mutawfa sanata 85.300 sahibu kitab-i'lilal wa kitab sunan wa ghairihimaa kala anhu al-Khatibu al-Baghdadi fi tarikh Bagdad وكان فريد أسره و كان و كان فريد أسره و قريعة دهره و نسيج وحده و كان و كان فريد أسره و قريعة دهرها دهره, دهره و نسيج وحده و إمام وقته انتهى إليه علم الأسر والمعرفة بعين الحديث وأسماء رجال وأحوال الرواة مع الصدق والأمانة والثقة والعدالة وقبول الشهادة وصفة الاعتقاد وسلامة المذهب والاطلاع بعلوم سواء من الحديث منها القراءات. فإن له فيها كتابا مختصرا موجزا جمع الأصول في أبواب, في أبواب أخدها أول الكتاب وسمعت بعض مع وسمعت بعض من يعتني بعلوم القران يقول لم يسبق ابو الحسن الى طريقته التي سلكها في ابدل ابوابي في اول القراءات وصار القراء بعده يسلكون طريقته في تصانيفهم ويخذون خذوه ويحدون ويحدون اذوه ومنها المعرفه بمذاهب القهقه Fain Kitab Sunan, Aladzi Cunnfahu Yadul Ala Anh Ikan Mmm Nigtna Bil Fiqh, Lainahu La Yaqdiru Ala Jami Ma Tzmnna Dalik Kitab, Ilah Mntqddamat Mgrifatuhu Bil Aslafil Aqam. Wblgani Anh Drrse Fiqh Al Shafii, Wblgani Anh Drrse Fiqh Shafii Ala Abi Sa'ib تخ... الاستخري الاستخري وقيل بل درس الفقه على صاحب على صاحب لأبي سعيد وكتب الحديث عن أبي سعيد نفسه ومنها أيضا المعرفة بالأدب والشعر أن هؤلاء الأئمة ومن سيأتي بعدهم كلهم من أئمة الشافعية المتمسكين بالسنة وأصحاب العقائد السليمة وهذا رب على من يقول إن علماء الشافعية شاعرة وإنه لا يوجد فيهم من هو على طريقة السلف وبعضهم يقول لا يوجد فيهم مجسم يريدون بذلك الذي يثبت الصفات هذا غير صحيح وباطل هؤلاء أمة الإسلام وكبار المحدثين والفقهاء من أصحاب الإمام الشافعي وعلى مذهبه وعلى عقيدة السلف رحمهم الله جميعا Walter Jamalahul Khafidh al-Zahbi, di Syar'i Alam Nubala, bercakap, Imam al-Khafidh Mujawid, Syeikh al-Islam Alam al-Jahabi, hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin Nuhman bin Dinar bin Abdullah al-Baghdadi, al-Muqri al-Muhdith, ahli Mahalle Dar al-Qubn Baghdad, dan beliau adalah seorang yang ومن ائمه الدنيا انتهى اليه الحفظ ومعرفه الى الحديث ورجاله مع التقدم في القراءات وطرقها وقوه المشاركه في القطع والاختلاف والمغازي وايام الناس وغير ذلك صنفت التصانيف وسار ذكره في الدنيا وهو اول من سنف القراءات وعقد لها ابوابا قبل ترى فرش الحروف قبل فرش الحروف وقال وقال ابو بكر البرقاني كان الدار قطني يملي علي الهلال من حفظه فدو ان كان كتاب الا للماجودي ان كان الكتاب ان كان كتاب الا للموجود قد املاه الدار قطني من حفظه كما دلت عليه هذه الحكايه فهذا امر عظيم yuqda bihi lidar qutni anna hu ahfadu ahli dunya wa in kana qad amla ba'dahu min hifadhi fahada mungkin wa qad jama' qablahu kitab al-ilal aliyu ibn al-madini hafidh zamanih wa qal wa sahha lidar qutni anna qal ma shay'un abgad ilayya min ilmi kalam قلت لم يدخل الرجل abadan في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا سمع هذا القول منه Abu عبد الرحمن السلامي وقال الدار قطني اختلف قوم من أهل بغداد فقال قوم اسمان أفضل وقال قوم علي أفضل فتحاكم إلي فأمسكت وقلت الإمسك خير ثم لم أرى لديني السكوت وقلت للذين استفتاني ارجع اليهم وقل لهم ابو الحسن يقول عثمان افضل من علي بالتفاق بالتفاق جماعه باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قول اهل السنه وهو اول عقد يحل بالرضب وقوله ليست تفضيل علي بن رضب ولا هو ببدعه بل قد ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين، فكل من عثمان وعلي ذو فضل وسابقة وجهاد، وهما متقاربان في العلم والجلاله، ولعلهما في الآخرة متساويان في الدرجة، وهما من سادة الشهداء رضي الله عنهما، ولكن ولكن جمهور الأمة على ترجيح عثمان على الإمام علي، وإليه نذهب. Wal khatbu fi thalika yasir, wal aqdalu minhuma bila shak, au bakrin wa umar, man khalafa fi dha, fahuwa shi'iun jald. Wa man abgada shaykhayni, wa a'takada sifhata imamatahuma, fahuwa rafidiyun maqid. Wa man abgada shaykhayni, wa ومن سبّهما واعتقد انهما ليس بإما ميهودا فهو من جلات الرافضة أبعدهم الله الثاني عشر الإمام الكبير أبو سليمان الخضابي حمد بن محمد بن إبراهيم البستي حمد أم. حمد حمد ابن محمد ليس حمد حمد حمد Hamd bin Muhammad bin Ibrahim Al Busti. Al Matafaq, Sana 883. WQad kan Rhamah Allah, ala aqidat as Salafi, manafihan anha, wa manasiran lha. Walahu kitab agum dengan al Guniat al Guniat anil Kalam wa ahli al Guniat وَمِمَّا قَالَهُ فِي فَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصِّفَاتِ وَمَا جَاءٰ مِنْهَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ إثْبَاتُهَا وَإجْرَاءُهَا عَلَى ظَوَاهِرِهَا ونفي, ال... و... وَنَفْيِ الْكَيْفِيَةِ وَالْتَشْبِيهِ عَنْهَا وَقَدْ نَفَاهَا قَوْمٌ فَأَبْقَى لُمَا أثْبَتَهُ اللَّهُ وَحَقَقَهُ مَا قَوْمٌ مِنَ الْ ila darbin min attashbihi wal takheef wa innama al-qaslu fi suluki attariqati al-mustaqimati bayna al-amrayni wa dinu Allahi ta'ala bayna al-galifihi wal-jafi wal-mukassir anhu wal-aslu fi hadha anna al-kalama fi sifati far'un ala al-kalami fi d-dath wa fi dhalika hadbuhu wa misaluhu kana ma'louman أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكيف فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبه وما أشبهها فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة وقت الأذان صحيح أذان صلِّ بعد العشاء يكمل إن شاء الله.